book 2 شاند ستة عشر, عشر. فصول سال و آب و هوا فصول السنة والطقس فصول فصل هاي <ستند> هذه هي فصول السنه هذه هي فصول السنه طهار تابستان الربيع الصيف الربيع الصيف پاییز و زمستان الخريف, <الخريف> و الشتاء <الخريف> تابستان گرم است. الصيف حار. الصيف حار. در تابستان خورشید میتابد. فی الصيف تسطع الشمس. فی الصيف تسطع الشمس. در تابستان دوست داریم پیاده روی کنیم. في الصيف نحب أن نذهب للتنزه في الصيف نحب نذهب نتنزه زمستان سرده است الشتاء بارد الشتاء بارد در زمستان بعرف يا باران مي بارد في الشتاء تثلج أو تمطر في الشتاء تثلج او تمطر در زمستان بيشتر دوست داريم در خانه بمانيم في الشتاء نفضل البقاء في البيت في الشتاء نفضل البقاء في البيت سرد الجو بارد الجو بارد باران مي بارد إنها تمطر انها تمطر باد مي وزد الجو عاصف الجو عاصف غير ماست الجو دافئ الجو دافئ آفتابیست الجو مشمس الجو مشمس هوا صاف است الجو صافن الجو صافن هوا امروز چطور است كیف الطقس اليوم كیف امروز سارد است اليوم الجو بارد اليوم الجو بارد امس غرم اليوم الجو دافئ اليوم الجو دافئ